بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أَخْذَةَ رابية إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية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 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَا أُمُقَرَأُوا كِتَابِيَهُ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهُ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 ولم أدر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 وإنه لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين